مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَئِكَ الَّذِينَ نُرِيدُ ثُمَّ نَدْعُو لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّنْهُمْ ضَلَالًا ۗ أُولَٰئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عِبَادِ يربك وما كان عطا وربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبرنا رجات واكبر تفضيلات لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَا يبلغنَ عِندَكَ الكِبَرُ أحدهما أو كلاهما فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا